أخي ساتبيد جيوش ظلام ويشريق في الكون فجر جديد فأطلق لروحيك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد ترى الفجر يرموقنا من بعيد أخي قد صرت من يديك التماء أبعد أن تشل بقيد الإيمان سترفع قربانها للسماء مخضابها بوسام الخلود مخضابها بوسام الخلود أخي هل ترا كسئمت الكفاح وألقيت عنك هليك الصلاح تمن للضحايا يواس الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد اخيرا ان اليوم صلب المراس ادك صخور الجبال غدا ساشيح بفأس النلاص رؤوس الأباع الى انتبه رؤوس الأباع الى انتبه سأستار لكن لرب ودين وانضي على سنتي في يقين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 شهيد وانت ستنضي نصر مجيد وانت ستنضي نصر مجيد واني على ثيقه من طريقي الى الله رب السنا والشروق فان عافني السوق او عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق خيط الدم لا تلفيت للوراء طريقك قد قد ضبت ولا التفتت هنا او هناك ولا تتطل لغير السماء ولا تتطل لغير السماء فلسنا بطير مهي ظل جناح ولن نستذل ولن نستباح واني لاسمع صوت اضما طويا ينادي الكفاح الكفاح طويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن درفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من عفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إنمت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأضيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلون